كيف الإنسان يومئذ بما على نفسه بصيرة. بل الإنسان. بل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 ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناضرة إلى ربها يومئذ ناظر إلى ربها ناظر إلى ربها ناظر إلى ربها ناظر إلى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 ولا صدق ولا صلى ولكن ولاكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى او لاك فاولا <سؤال> أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب, الإنسان؟ أيحسب الإنسان؟ ألم الم يكن طفه يكن من مني يمنا ثم كان علقه ثم كان فخلق فسوى جعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر <أليس ذلك <أليس ذلك بقادر <أليس> ذلك بقادر, <أليس> ذلك بقادر>, <أليس> ذلك بقادر> بقادر بقادر على